أعود بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به ونحن أضرب إليه من حبل الوريد إذ يتلص المتنقيان عن اليمين وعن الشمال طعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رطب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رطب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رطب عتيد و سكرة الموت الحاضة و سكرة الموت بالحرق ذلك ما كنت منه تحيد ونفيق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما نديعت وقال قرينه هذا ما نديعت القياء في جهنم كل كفار عنيد، القياء في جهنم كل كفار عنيد، القياء في جهنم كل كفار عنيد، من عل الخير ما اعتدى مريب، من عل الخير ما اعتدى من عل الخير ما اعتدى مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظنان بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعي قال لا تختصموا لدي وقد قد قدمت إليكم بالوعد ما يبدل القول لدي وما ما أنا بظلام ما يبدل القول لدي و ما بظلام للعبيد يوم نقول للجهنم مهل إمتلأت وتقول وتقول هل من مزيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام نذللان للعبيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتغون وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن من خشيه الرحمن من خشيه الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب من خشيه الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا حابه السلام